لآل لا لا القرآن ل ا ح م د لله و ا و ع ا ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي ل ل ك ي و م الاسلاميه د ي ي ن إ ك ك ن ل ل موسوعه ن ل ا ل ن ي ا أيها ا ل ذ ي ن آمنوا ا س ت ج ي للعلوم ه ل ر س ل إذا ا د ع ل م ا يحديكم و ا ع ل م و ا أن ا ل ل يحول ه بين ا ل م ر وقلبه و أ ي ه اتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب واذكروا اذ إن انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان تخطفكم الناس فاواكم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 I'm t e Lord. ي او يثبتمك او يقتلونك أ س ا ط ي ر ا ل ل أ و وإذ ي ن ق الله ا ل م إن ك الحسنى ن هذا هو ا ق د ك فأنطر علينا ح ج I saw that. حسرة ث م ي و س و ن و ا ل ذ ي ن ك ف و ا إ ل ى ج ه ن س ي ح ش ر و ن ل ي ي م ز ا ل ل ه ا ل خ ب ي ث م ن ا ل ط ي ي ب و ج ع ل ا ل م ي ه قل للذين كفروا إ ن ينتهوا يغفر لهم ما قد ارسلت و إ ن يعودوا فقد مضت سنه الاولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ة حتى ت لا تكون م و س و ا ل ن ا ب ل ع م ل م ي ه